ولا يجريمنكم شنآن قوم أَنْ يصدوكم عن المسجد الحرام ان تعتتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب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 فَأَمِنْ يَضُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِسْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تَعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ وإن كنتم جنبا فَاطَّهَّرُوا وإن كنتم مَّرْضَىٰ أَوْ على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ النساء فلم تجدوا مَاءً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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتهم واقرضتم الله قرضا حسنا لمكفرن عنكم لا نكفر عنكم شيئا ولو دخلنكم جنة إن تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعل قلوبهم قاشية.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 وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم فتنقلبوا خاسرين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 فَإِنْ يَنلَ يَدَكَ لَن تَقْتُلَنَّ مَا أَنَا بَاسِطٌ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِاسْمِي وَاسْمِكَ كَافَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ مَذَانِكَ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 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا منهم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله مابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نکلا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه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 وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ لَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّمْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَمَنَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُنَا بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّمْرَاتِ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعَيْنِ سَبٍ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين بل يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ما لا تتبع أهواءهم أحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّ لهم منكم فإن له منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذانك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون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 من لعنه الله فغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا مَا قَدْ خَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ مَتَىٰ رَأَيْتَ كَنَسِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْ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 قلت أيديهم ولعنو بما قالوا بل يداه مبسوطان يُرفق كيف يشاء ولا يزيدا كثيرا منهم ما أُجِل إليك من ربك طويا وكفر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 فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله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 فالله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم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 وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِلَّا مِن يَتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذابٌ أليمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَوْفِرُونَهُ لَلَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 قُلْ أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضَرًّا ولا نَفْعًا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا مُّبِينًا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل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 لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون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 يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكرموا مما رزقكم الله حلالا طيبا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 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسبتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلن الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم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 وحلل لكم صيد البحر مطعامه متاع لكم وللسيار وحرم عليكم صيد البر بادمتم حربا واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كسرة الخبيث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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين المصيه اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان ان ضربتم ان ان ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ملا نكتب شهادة الله إن آئذى لمن الآثمين فَإِنْ عُسِرَ عَلَا أَنَّهُم اشْتَهَى حَقًّا اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على مجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمانهم فاتقوا الله مسمعوا بل الله لا يهدي القوم الفاسقين